اتغيرتي اتغيرتي اتغيرتي اتغيرتي وحاسس انك انت مش انت ي و ك أ ن ك ل دخلت حياتي ولا يوم كنتي اتغيرت وحاسس انك انت مش و انت ي و ك أ ن ك ل دخلت حياتي ولا يوم كنتي 綿背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背背 صدق ان الفجر في يوم م ا ي ب ن ش ي لكن صعبه اصدق انك و ه م ناداني حتى الحلم طبيعي خنني بس مخنشي ا انت اللي ت غ ي ر ت وشايفك في طريق تاني بعد ما عشت سنين احلامي فرحه قلبي وحتى آ ل ا م ي بعد ما عشت سنين احلامي فرحت قلبي وحتى آلامي ليه دلوقتي عيونك تاهت في همريتي وشايفك و ح د ة غ ر ي ب ة ت ك ت ب ليه نهايتي ي اتغيرتي, اتغيرتي, اتغيرتي, اتغيرتي, اتغيرتي اتغير مش هندم بعد فرائك ولا ه ت ا ل م ولا ه ن س ى ا ل أ ح ل ا م و ت غ ر ب مع أ ح ز ا ن ي لا ده انا أ ف ض ل زي ما كنت بحس وبحلم لكن همحس ط و ر أ ي ا م ك من وجداني وقف الباب وانسى ان احنا في ا ل ل ح ظ ة حلمنا وقف الباب الذكرى غ ما بينا ر اسم حكيتي